بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة ه ي ق ص ة ر م ز ي ة يعني مش ق ص ة ح ق ي ق ي ة لكن المعنى الي ل فيها أ ق و ل ه دلوقتي ولا أ ق و ل ه في الاخر لا خلينا أ ق و ل ه في الاخر بيقولك كان فيه اتنين أ ص د ق ا ء ماشيين في الصحرا ء وهم أ ص ح ا ب يعني وهم ماشيين في الصحرا ء ادخلوا مع بعض أ ي اتنين أ ص ح ا ب س ع ا ت بيدخلوا مع بعض فواحد منهم أ م ز ق ا ل آ خ ر فالتاني أ م ضربوا بالالم على وشه فالراجل الي ت ض ر ب بالالم على وشه و ت و ج ع يعني مش مصدق صح بيعمل فيها ك د ه وقام جاي وكاتب على ا ل ر م ل ة اليوم اعز أ ص د ق ا ئ ي ضربني على وجهي وسكت وفضلوا ماشيين مع بعض والتاني شافوا وهو بيكتبها وخلاص وبعدين اتصلحوا ورجعوا يتكلموا تاني وخلاص يعني وعدت ا ل أ م و ر بعديها ب ك ذ ا يوم ماشيين مع بعض ه م تاني فنزلوا الميه واحد منهم ح ي غ ر ق واحد منهم ه و هوا ل ل ي اتضرب على وجهه حظ وحش هيغرق تاني ف ج ي صاحبه الي ل كان ضربه وقام أ ن ق ذ ه من الغرق وطلعه من البحر و ن ج ا ن الموت فالراجل الي ل كتب المره ا ل أ و ل ا ن ي كتب على ا ل ي ه على ر م ل ة خلي بالكو كتب المره ا ل أ و ل ا ن ي اليوم اعز أ ص د ق ا ئ ي ضربني على وجهي المره دي أ م كاتب على الصخر جاب ح ا ج ة كدا ج ا م د ة و ب د أ يكتب على حجره ص خ ر ة موجوده على البحر اليوم ع ز اصدقائي انقص حياتي ف ا ل ا ج ل الي ضربه الاولانيه والي انقذه التانيه ساله انت ليه في المره الاولى كتبت على ا ل ر م ل وليه في المره التانيه لما انقصتك كتبت على ا ل ص خ ر ة فرد عليه وقاله لما بيئذينا حد غالي علينا لازم نكتب الي ل ه و عمله فينا على الرمل عشان تيجي رياح التسامح عشان نفتكر ان احنا نسامح عشان نقدر نسامح لازم تبقى على الرمل عشان ش و ي ة هوى من هوى التسامح يمسحها ويمحيها لكن لما حد يعمل فينا معروف ويقف جنبنا و ه و غالي علينا لازم نكتب الي ل عمله على ا ل ص خ عشان ميتمسحش ا أ ب د ا تعرف تعمل كدا مع مراتك تعرفي تعملي كدا مع ج و ز ك تعرفوا تعمله كدا مع أ صحابك تعرف تعمل كدا مع, مع اخواتك تدق يا ج م ا ع ا ل ط ر ي ق ة دي في ا ل ح ي ا ة ح ل و ة اوي اوي اوي لما حد قريب منك ي ئ س ي ك اكتب الي ل عمله فيك على عشان ل الرملة ى ع يتمسح ب س ر ع ة متحفروش ا في قلبك اكتبوا ك د ه طبعا ح ي ف ض ل في ذهنك بس خليه معلق ك د ه ش و ي ة هوا ي ط ي ر ه لكن لما حد يعمل م ع ك موقف كبير ا ن ح د ه في قلبك عشان ميتنساش ا ابدا ط ر ي ق ة ر ا ئ ع ة ل ل ح ي ا ة ان حبايبنا والقريبين مننا صدقوا في ناس بتعمل العكس يا ج م ا ع ة لما يعمل م ع ه م معروف يكتبوه على الرمله ولما يغلط فيهم ي ك ت ب و ا على الصخر ويتطلقوه ويدخري بالبيت س د ق و ا ف ي ناس بتعمل كدا مع اخواتها في ناس بتعمل كدا مع, مع اقاريبها في ناس بتعمل كدا مع اصحابها الله ي خ ل ي ك يا ج م ا ع ة احلى ب س م ة امل في الدنيا انك تبقى متسامح لما يتغلط فيك ع ا ل ر م ل ة ولما حد يقف جنبك على الصخر تحفره في قلبك جربوا ا ل ح ك ا ي ة ديا وساعتها هتشوفوا يعني ايه ب س م ة امل